كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وذلك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم وشبع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يبعد. أهلا وسهلا مرحبا بإخوان الأعزاء وأخيات الكريمات والفضليات في طريق طلب العلم ورعى افضل علم يتعلمه العبد ألا وهو علم التفسير وهذا هو اللقاء الثاني في زلال تفسير سورة نوح وقبل أن أشرع ويشركم بأنني لم ألسكم اليوم في عمرتي وضعيت لكم جميعا ودعوا مرسول لإخواني الأفراض القائمين على هذا الموقع الذين أحسن الظن فيه وفي أنفالي ف... فأبسحوا لي الطريق لألقي على مسامعكم مما علمني الله عز وجل ودعايت لكم جميعا دعاء عاما ودعاء خاصا لسنا الاخوة الذين يشاركوننا في مجالسنا السبع ذلك بالك الإخوة عندما تكلمنا عن نصالة الحل والحرمة للحيوان المسلمة بالحلزور ودعايت لكم وعندما كنا متكلم في الجسد هناك دعايت لك دعاء مخصوص شيخ علاء بارك الله فيك اخرين اصهد الله ما في الله وفي حجال الجهاد من صعى للشهادة او صعى الزواج من شخيط أو, او او يكون ام مش متذكر هذا ادعايت لهم بالشهادة ايضا ودعايت لكم جميعا بطلب العلم النافع والعمل الصالح هذا من ذا قوله في ادعادي بحبه فلا استطيع ان اهدي لكم اكثر من الدعاء الخامس استقد الله من واياكم اولا اخوة الاعزاء مستعوب في الحديث عن هذه السوره المباركه وهذه السوره سوره نوح ما هي الا ايه التي قبلها التي يقول الله عز وجل فيها فلا أقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منكم وما نحن بمسلوقين فلو ان قريش تعجب هل قد يستاصل الله عز وجل شفتهم ويهلكهم عن بكره ابيهم فكان الجواب في سوره نوح فان الله عز وجل اهلك قوم نوح عن اخرهم وقطع نسلهم كما قطع نسل قوم عاد وقوم ثمود والخراعه وقدمنا في المره في الماضيه بعض الايات وقلنا ان هذه السوره مقسمه الى ثلاثه اقسام الى مقدمه وموضوع وخاتمه المقدمه في قول الحق تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مهيم تكلمنا عن النذارة تكلمنا عن نوح عليه السلام وهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض ويسمى بشيخ المرسلين على نرهينه عليه الصلاة والسلام تكلمنا عن النذارة وأن اعبدوا الله يتقوه أطيعون جمعنا القول بفضل الله عز وجل عن العبادة والتقوى والطاعة يغفر لكم من ذنوبكم ويرفركم الى اجل مسمى. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون هذا اخر ما انتهينا في الحديث عنه في المرة الفائدة اليس كذلك؟ نشره اليوم في طريق الدعاء وفي ان هذا الطريق ليس نفروشا الوا بمريد وهذا هو احسن طريق يسلكه العبد الى الله قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا لان الداعية صالح مصلح صالحاً في نفسك مشفحاً وغير واحدة منها لا تكفي لا تكفي أن تكون صالحاً فقط ولا تأمر بالمعروف ولا تنفع عن المنكر فسوف يؤخذك الله تعالى ولا يكفي أن تكون مشفحاً فقط آمراً بالمعروف ناهي عن المنكر ولا يعود ذلك بالنفع على نفسك يعني كل ما تفع فيك هو البلاغ فقط أما تطبيق هذا البلاغ على نفسك ويحويل العلم لعمل فأنت عنه بعيد بعيد معيد قال الشاعر لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه لا ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله هذا الأصلاح للغير وعامل صالحا هذا الأصلاح النفس وقال إنني من المستسلمين لله تعالى في الأولى والنواح في العسر والوك والوسر في المنصف في الرضا وقال إنني من المسلمين على هذا الطريق صار نوح عليه السلام قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما عاش قبلها خمسين وعاش بعد الطوفان خمسين فكان مجمل عمر نوح ألف وخمسون عاما منها تشريمائة وخمسون عاما في الدعوة تشعونية وخمسين سنة يدعو الى الله تعالى تشعونية وخمسين سنة يدعو الى التوحيد تشعونية وخمسين سنة وهو صابر على البلاء وعلى الشدة وعلى معاندة اشد القوم قفرا بالله رسوله فكيف كانت دعوته وكيف كان طريق الدعوته وما هو وقت دعوته فاعيرون القلوب والاسمع الله اسأل أي دعانا لوياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والاولئك هم اول الالباب نحن نتحدث عن نبي كريم رسول عظيم عندما امره الله عز وجل بالقيام بالدعوه فعلى مدار 950 سنة قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا تسعمائة وخمسين سنة كل سنة مقسم الى اسم عشر شعر في كتاب الله كل شعر مقسم الى ثلاثين يوما او الى تسعة وعشرين يوما ما من يوم في هذه الايام التي تكون الاسابيع والاسابيع الى بعضها البعض تكون الشهور والشهور مجموعة الى بعضها البعض في اسمتين عز وجل تكون سنة وسنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة, بعد سنة الى تسعمائة وخمسين سنة وما ترك يوما الا وهو يده الله عز وجل ليلا بنهارا ونحن ونحن اذا دعاونا الله عز وجل مرة في الاسبوع يعني ربما وصلنا يعني واقلة من ال من والفرح والكدر وان انا خطرت حتى تخذ يوم الجمعة ما شاء الله فاين نحن من نوح عليه السلام واين نحن من صدر نوح ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم هذا الدعاء في بالليل أو في النهار الا الابدار الا فرارا الفرار هو الابدار عن الداعية واني كلما دعوتهم. شكحان الله. من اصول الدعية. إلا اسالكم عليه من اجل. هذا هو اصل متأصل في دعوه جميع الانبياء. انهم لا يدعون ابتراء مال. لا يدعون ابتراء جاهل. لا يدعون ابتراء سلطة. لا يدعون ابتراء حسنت من حسنات الدنيا أيما كانت وإلا فلما فلو أن هذه الدعوة على ما أقول لكان عندما أتى كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لو أردت ملكا ملكناك علينا لو أردت مالا جمعنا لك مالا حتى كنت اكثرنا ذنا لو كان هيك شيء من المرض او من مفس الجن بحثنا لك عن امر الاطباء هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يقيمها دعوة اجتماعية من اجل اصلاح المجتمع او دعوة ديمقراطية في التشاوث الحقوق والواجبات او دعوة لاصلاح الاخلاق ونبذ الغداء ونبذ الزنا ونكاح الشغار وا وا وا وا وسوف يكون مليكا وسوف يكون اكثرهم مالا ولكن اصل الدعوة على قول لا إله إلا الله تصلحه وعلى ولا لا أسألكم عليه مال لا أسألكم عليه أجر هذا الأصل الذي تستند عليه الدعوه إني أخاف عليكم عذاب يوم الدين هذه النصيحة وديها أودل لابنائي وزنات من طلاب العلم إياك والغرور إياك وأن يكون عملك مدخولا بأي نية أخرى وأنت تدعو الناس إلى الدعوة إنت تدعو لي أنا أريد أن ألقيهم من النار وإني أنا النذير العريان أنا عايز أن أجيك من النار إذا كانت الدعوة مودهة إلى الوالد يأت إني أخاه أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للسلطان ولي هو ذا اللي أنت عايزه ان تاخذ بنواص الناس الى الله تعالى ان تاخذ بنواص الناس الى الجنه ان تاخذ بنواص الناس اللي هو كما قال صلى الله عليه واله انا اخذ بحجزكم عن النار هو انتوا معانا معنا شباب ولا ولا الصراحه الاخلاص في الدعوه هو الذي يرفعك الله عز وجل بيه في الدنيا والاخره الاخلاص في لان الدعوة كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بالله المني لا اله غير اقسم بالله غير حانك الدعوة كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم تنفي خبثها كما ينفي كيرو خبث الحديد اذا صرت على طريق الدعوة وانت من المنافقين قبل الموت قبل الموت بسنة او بسنتين او عشر سنوات سوف تظهر حقيقتك عيانا بيانا للناس ويفتحك الله تعالى ويقول الله عز وجل لك يوم القيامة كذب لقد كنت تفعل كذا وكذا من اجل ان يقال كذا وقد قيل ثم يؤمر به في فيسعد على وزيرك النار الدعو دي يعني مسكيلة جميلة جدا مسكيلة جميلة جدا جدا جدا جدا انك اذا دعوت الى صلحة الدين ان ان تدعو الله الى الله عز وجل صادقا صالحا في نفسك وصلحا لغيرك واما النار وان تفضح كما فضح الله عز وجل الكثير من العلائم واصحاب اللحى الذين ظهروا على حقيقتهم في النفاق والرياء والولاة اهل الباطل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فعلى اي شيء اثتنى نوح واني مكلما دعوتهم ليه لتغفر لهم يعني نوح لا يريد شيئا نوح لا يريد اجلا لا يريد مالا انما يدعو الناس لنجاه الناس كله ياتي مهلده ما ينهر ولده واللي ابني زاكر زاكر شد حيلك انت اللي هتنجح وانت اللي هخش كليه طب وانت اللي تخش كليه هندسه وانت اللي هتسقط وانت اللي هتبقى ناجح هو للاصل الاصيل الذي اريد ان اغرزه بيدي في قلب كل فاضل منكم انك اذا تعوذ الى الله لن تخاف حدا من الناس لا, يريد. لا تريد منهم على مدار ال ال ال ال الوقت الطويل ان تقبل كيلتا يديك ان يقال لك يا شيخنا يا مولانا يا سيدنا فوديدة الشيخ المحدث وحيد الدهر وفريد العصر العالم العلام الحبر الفهاب الا لا, لا لا لا انا بس عيش كدة انا بس عيش تاجى انما اريد وبرها الله تبارك يا سبحانه اريد منكم جزاء ولا شكوة انا متحس بك تاني يعني بعد كان اذا ملنا على يديه وقبلناها حلل انحناءه وهو منحني طالب العلم ينحني يقبل ايدي الشيخ الشيخ بيوطي ويقبل رأس طالب العلم وهناك من من سيوخنا من اذا قبلت يده قبل هو هذا طالب العلم وهناك من ينهى عن ذلك ترونه لك لماذا تنحني انابي إننا من حناء الله عز وجل حال الركوع لا تنحني ويطر على مسألة تقديم اليد أعلى دا وسمع دراسك مع يبقى كل همك تخلص الناس من النار كل همك واني كلما دعوتهم لتغفر لهم لا يلحصول على عرض من الدنيا لا يحسول على منصب معين لا الحصول على انه يتمنى ان يجلس امام الخضائيات في مشارف الارضية وغريها ويقال له العالم العلامة الفهارة المفتي الذي لا يترك شاز ولا فاز إلا أجاب عليه وكأنه أحاط بعلم الأولين والأخيرين كل حديث لا يعرفه الشيخ فلاني اللي عايز منه ذاتي فليس بحديث الحاصل على اجازات في الأصول والكتب السكة واجازات في القرآن والقراءات العشرة والصورة والقراءات العشر الكبرى اجازات في الفقه الحنفي والملكي والحمبالي والشافعي والظاهري والزيني والشيعي جميع شرق الفقه ثم هو يوم القيامة لنا الخاصة إذا احنا خبنا يا شباب كسبنا إيه تعاليكم بالإخلاف لا صيامة الدعوة لان والله في الحقيقة ان اخلاصنا يحتاج الى اخلاص ودعواتنا تحتاج الى دعوة الدعوة دي غردال عارفيني الغردال مش عارف في ناس ممكن ما متعرفوش ينفي تنفي خذفها كما ينفي الكيرو خذفة الحذفة ولا ينبيه كمس لخمير واني كلما دعوتهم لتغفر لهم من ذنوبه ومعاصيهم اسمع كيف كان رد قوم نوح على دعوه نوح انهم منعوا الاذان من السماع ومنعوا الابصار من النظر وفساد العمل يدل على فساد العلم دلوقتي انا عندي ثلاث حاجات العلم القلب العمل او ثاني انا عندي مثلث حب مكون من ثلاثه اضلاع الضلع الاول العلم هذا العلم ان كان نافعا يمر على القلب إن كان القلب سليما ان كان القلب سليما شئت علي لا بد ان يخرج القلب العلم ويحوله الى العمل النافع يبقى العلم الصالح زائد قلب سليم يساوي العمل الصالح طيب لو كان العلم فاسدا لافسد القلب ثم لاخرج العمل الفاسد يبقى العلم يكون سيء شبه الشهوة يفسد القلب يتحول لعمل سيء. قال تعالى. ارأيت الذي يكذب بالدين? ده علمه علم ولا عمل? تكذب بالدين ده. ده علمه. ولا عمل? علم. علم صالح ام علم ثاسب? اقرأ بقى الآية الثلاثة. فذلك الذي ايه? ها? لا يكذب الدين بصالح برضه يكذب الدين فذلك الذي يدعو الي الدين يدعو الي الدين بعمل فاسد ولا علم فاسد عمل فاسد ماشي كده إن إن الله وعسى الله بعد ما تخلص السلسلة التفسير دي فكروني اعطيكم أعطيكم سلسلة ما أعمال قلوب تحدث عن العار عن القلب السليم فنا تحدث عن القلب المريض وعن القلب الميت تحدث عن النفس وما هو الفؤاد وما هو ياجه ان شاء الله فقال واني كلما دعوتهم لتغسر لهم ورد في القلب هوى هذا الهوى افسد العلم فحرم العلم العمل خاسم ما هو العمل؟ جعلوا اصابعهم في اذانهم كي لا يسمعوا فهذا اسمعك يا اخي طيب هو هل تسمع مني اولا فتكرهني فتصد عجمك ام انك تصد عجمك في اول يهنة يعني متى يقوم صد الازان في المرة الاولى ام في المرة الثانية في الثالثة في العشرة في المرة الالف في المرة الاختيرة لأنني في المرة الاولى اجعل ما ستقول ثم اجعل ما اتقول في المرة الاولى فاخذ كلامك كلام نوح عليه السلام علم نافع صادف قلبا مريضا او صادف قلبا قاسيا او صادف قلبا ميتا فقال القلب الميت او القلب القاسي او القلب المريض بتحويل العلم النافع لعمل خاسر هو ممكن بس يدنا او ممكن جدا فبازاي كالنازل يدخن ويشرب المخدرات ويتعاطى المسكرات لو اننا عرضنا عليه كوبا من اللبن هل سيقبله مش عداله ليه? مع النوع عندما نزل من بطن امه ما كان له طعام الا هذا اللبن اتينا اليه دي كوت دافئ كوب حليب احسنتم انتكست خطرتها غالب ما يطلب يعني لو اننا اتينا اليه دي من اللبن حال الصباح في الصباح غالب ما يطلب هيقول لك انا عايز اهوة انا عايز من اهوة نعس عايز سبارة او رجل بيأكل اللحم مثلا فمرض بطنة والشي ده من المرض في البطن ما كان الطبيب يقول لي ايه كل مسلوق هتكلش مسبكات ابتعد عن اللحم المعدة مجروحة او انت عندك طرحة او انت عندك كذا فهل يستطيع تقدر اللحم هل يستطيع تقدر التعاني اللي هو الشديد على المعدة في الهضم ايه شباب هل هذا عيد في اللحم ام هل هذا عيد في النبن أم هل, ام هل هذا عيد في الالة المستقبلة بمليل ان الله عز وجل تكلم عن اناس لم يجلسوا مع, مع, مع من هو مثلي ولم يجلس مع عالم العلماء ولم يجلس مع امام من الايمة الاربعه انما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ومع ذلك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال امثا هو كان بيوليف هو كان بيحتفقه فهل هذا عيد من النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شخص نبيه حاشا وكله فالهل هذا عيد من الكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن حاشة وكله إنما هو عيد في قلوبهم فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصيور فبناء على عمل قلب كان العمل وإني كلما المسألة في الأعمال القلوب المهمة جدا في فمنتهى الخطورة واني كلما دعوته لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم كي لا يسمعونني واستغشوا ثيابه ليس الغشاء طلب الغشاء والغشاء ما غشي به وهو الغطاء كما قال عز وجل هو الذي خلقكم من نفسه وَجَعَلَ وجعل منها زوجها ليسكن اليها حتى اذا وَقَالَ وقال عز وجل والليل اذا يغسى يغسى النهار يطلبه حفيف فهو يأتي بمجامع كوبه من اسهل الى اعلى ويبع الصواب على رأسه ويجذبه لأسفل حتى لا يرى نوح من اي اذكره فلا يريد ان يسمعوه ولا يريدون ان يبصروه ومع ذلك نوح مستمر في الدعوه ليلا ونهارا ليلا ونهار. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغصوا ثيابه كانت النتيجة فساد في العلم وفاسد في العمل السؤال بقى وليه جايز الجائزه المعتدى التحايد واصارها واستكبروا استكدارا هين هنا العلم الفاسد وهنا فين هنا العمل الفاسد في القولية تعالى واصرروا واستكبروا استكبارا ايه اللي انجليزيون الاسرار علم ذاته يقول على ذاته احسنتم احسنتم اجابة صحيحة من هلمين صحيح الاسرار على تجزيم الحق الاسرار على تجزيم الحق يؤدي بقلب فاسط من الاستكبار كما قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطل الحق يا غمت الناس الاصفار الاصرار على مع انهم يعلمون تاينا ان نوح صادق ومع ذلك واصروا الاسلوبه بيعمل ايه وبستكبروا واستكبار انت معانا ولا تعبتك بعوتهم جهارا بعدما تكلم نيحن عن وقت الدعوة ان هو كان يدعو في الليل ينهار على نبينا امه عليه السلام تكلم عن كيفية الدعوة وعن شكل الدعوة فقال ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسترارت لهم اسرارا ما الفرق يا شباب ان نيحن عليه السلام كان يتكلم مع الرجل جهارا وخفيا وطريقة الدعوة مع الرجل تكون بالسر إلى بمعنى ايه انه مثلا يقف مع رجل واحد في الطريق فكل الناس يرون ان نوحا وقف مع فلان هذا جهارا ولكن لا يدرون في اي شيء يتحدث نوح مع هذا الرجل او الرجلين لان الحديث بين نوح سر ولا سرم ولا والعلانية شباب سرم هو ده معنى سم ان يدعشون جهارة يعني, يعني الام الناس ليس معنى انه يدعو رجلا امام الناس ان الناس يسمعونه لا ربما توعده المصيحة في السر خوفا من الحضيحة ده معنى ثم اني دعوتهم جهارا ربما كان الحديث الحديث السرار اللي هو السرار كده بالراحة كده بين نوف وبين المدعو ثم اني دعوتهم جهارا فالناس لا يسمعون اردنا صاح نوح بصوت عالي يا ايها الناس اتقوا الله عز وجل واعطوه وعطيه يبقى ليس معنى جهارا ان الناس لا يسمعون وليس معنى سرا ان الناس لا يسمعون فاردنا كان نوح مع رجل في بيته وكان الحديث علنية يقول لك يقول الراجل انا سمعت نوح كان بها دعو في بيت جاري فلان ولكنني لم اره يقول كان الحديث علنية بس هو مش شايفه ال ال ال او قبل كده ان هو شايف نوح كما قالت عايشة رضي الله تعالى عنها سبحان من سمع سمعه سبحان من وسع سمعه سمع الاصوات انني ما في ناحية الهرخة والمرأة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يخفى علي بعض حديثها سمعه الله عز وجل من فوق سبع سموات خالق تعالى قد سمع الله قولا لاتك تجادلك في زوجيها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم الحديث الحديث البائف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خولة بنت تعالى كان جهارا امجد جهار السلام انا جهارا فهل كان سرا ام علامية تمام كده اظن كده واضحة ان مع ان عائشة رضي الله عنه ترى النبي وترى المراه لكن نستمعها ويمكن واحد يسمع ولكن لا رى فنحن في ديوتنا نسمع الازام نسمع اذن الفجر نسمع اذن الظهر ولكن لا, لا, لا. لا نرى المؤذن فهذا اذاما علانية ولا لا مر المؤذر فاللوح عليه السلام تعامل مع جميع المواقف مع السن والعلن في الجارية الكفية فهمين يا رجالة ولم سهمين لم يزيدهم دعائي الا فراره وانه كلما دعوتهم ليه ترفعوا ايدهم جعلوا اصابعهم عمل ايه دعوا اصابعهم في اذنم وكمان وتقلجت ايدهم وكانت النتيجه واصروا واستكبروا فانت عملت ايه ثم اني دعوتهم جهارا وكمان ثم اني اعلمت لهم وايه كمان وعصرار تلاهم اصرارا ما فيش ولأي شيء أو إلى أي شيء كنت تدعو يا نبي الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار اتربوا من الله عز وجل ان يغفر لكم ان ينزل من عنده تبارك وتعالى سكرا تستر به ذنوبكم ومعاصيكم سواء كانت الكباير أو السغائر يستر به كفركم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار قال بعض السلف علي ملوح وهذه ما قولنا زكراه لمن اتبع رحمة الله تعالى في تفسيره علي ملوح انه يدعو قوما قد تجزعت رقابهم حبا في الدنيا فدخل لهم ليدرك الدنيا والآخر اهل قوم نوح الشباب كانوا يحبون الدنيا حبا جاما فاتى اليهم نوح بالدين ليحوزوا على الدنيا والاخره وهذا به التشجيع كما يعلم الوالد من ولده حبا ولبت الدراسه او البيت او بليس بيش له ان ساكرت واتتهدت وحصلت على احد الملاكز من العصر المتقدمة سلسأت اليك بما تحب بطريقة مظلومة مظلومة ومغفوظة من دعوة الرشل كما قال الله عز وجل ولو امن اهل القرى امنوا واتقوا إلا يحصل لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا جلا غرست له نخلة في الدم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من يفعل كذا من يأتني بخبر القوم وهو معي في الدم او كما قال لابي الدحداح رضي الله عنه كان من عذق رباح في الجنة لابي الدحداح هذا ترغيب في الاخرة وهيكون ترغيبا في الدنيا انه كان غفارا اللي يحصل يرسل السماء عليكم مدرارا اي يرسل السماء بالمطر المدرار مدرارا في اللغة معناها اسمع المطر الكثير المتتابع الدائم يعني ليس مطر ضعيفا يحامل انا بمطر ضعيف جدا ويقعد شهرين لا ما ينفعش وهنا مطر بمطر غزير جدا ويقعد يوم او يومين ما لا انا عايز مطر غزير متتابع طوال السنة ده اطلق عليه المدرار ومنه البيت المدر مش احنا عمدونا البيوت ايه ماذا ايه كلام ها ها دوامر الهور ويندلكم باموال ايما كان المال من بهائم منحرص من ذهب من صده من نقود وينضدكم بأموال و كده بالعزوة فأن الرجل يحب أن يكون له من الأولاد الكثير يقاتل بهم ويتعزز بهم حال كدره ويستمد عليهم في مرضه وينضدكم بأموال ومنيم ويجعل لكم بساتين فيها من شتى نوع الخضروات والفواكه طيب هنسئلين ويدعى لكم انهار وهذه قمة لذة الدنيا ما ديشغل كده يعني ان اردت ان تحوز لذة الدنيا المال والبنين والجنات والانهار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار روى الامام الطبري رحمه الله تعالى عن الشعبي رحمه الله قال خرج عمر بن الخطاب يستسقي فما زاد على الاستنصار ثم صرف فقيل له يا امير المؤمنين خرجت تستسقي وما زاد على الاستنصار قال لقد سألت المطر. أنتم عنا سبب اللين. قال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد سألت المطر بما كديح السماء التي يستنزل بها الغيث. ثم قرأ قوله تعالى أن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وقرأ آية هود يجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجلمين قبل نزول المطر من السحاب يكون للماء صوت السحاب هذا الصوت اسمه المكتاح فعمر رضي الله عنه يقول لقد سألت المطر يعني سأل الله جل المطر بمكاديحي السماء مش بيسأل الله جل الماء بس لا ده أنا عايز المية وصوتها أنا عايز المية وشوت المية زي ما تقول إيه انا على الوالد أنا خايف على الوالد الوالد بتأخر أول ما تسمع صوت العربية تطمن هو انت شفت بوك وترد عليا يا شباب سيرته اللي ما شفتوش ولكن عندما سمعت صوت السيارة اطمئن انت لا مجاتيح بالديم مش بالكاش مصدها مفتاح ايوه فين اي نعم فقال لقد سعوت المطر بمجابيح السماء التي يستنزل بها الغيث لانما سمعت السيارة اطمنت ان بيها سمعت صوت الماء في السحاب سمعت صوت الماء اللي هو صوت المطر الهطار ده اطمنت ان المائة يا سلام التي يستنزل بها الغيث ثم قرأ هذه الآية التي نحن بصمدها انه كان غفارا بصمد بصمد الحق مش السفر لا. أنا بس فارق المثال الصوصور ها انا مستعفر وانا منكسر طب انت منكسر ليه لسببين ان فعلا على على ذنب انني على ذنبي واذبت وانا وانا معترف بذنبي اللي هو ابو ذنبي السبب الثاني انه ليس هناك احد الا الله جل يغفر هذا الذنب وانا اعلم ان الله جل له قوه على غفران الذنب وليس سم احد ومن يغفر الذنوب الا الله ده خلاصة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء الزنب وهو خلاصة قوله عليه السلام لا إله إلا أنت توحيده سبحانك تنزيح إني كنت من الوالمين فالاستغفر بيحمل كل هذه المعاني إن أنا بستغفرك يا رب لأن أنا أسأت الأدب فيما بيني وبين نفسي وفيما بيني وبين حقك يا رب العالمين وأنا أخطأت الأمر الثاني أنه لم يسترني ولن يغفر لي على هذا الذنب أحد سياك يا رب العالمين قال صلى الله عليه, الله عليه وسلم من حديث ابن عباس في المسند بان قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وفرد ينوبه وإن كان قد فر من الصحف حديث الضعيف من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ولكن معنا صحيح لأنه لا ينزل جلاء الا بذنب دي قاعدة خذها لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة ومقدمة التوبة للسخفاء والمحافظة على التوبة الإلزام ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ثم قال ما لكم لا ترجون لله يقار قال اهل اللغه ان ما الرجاء اذا اتى في سياق الجهود انقلد معناه الى الخوف تاني قال اهل اللغه وذكر ذلك وذكر ذلك ابن منظور في العرب وذكر ذلك الطبري رحمه الله تعالى إن الرجاء ما لكم لا ترجوه إن أدخي به في سياق الجحود إن قال معنى الرجاء إلى الإيه؟ إلى الخوف، طرعنا ما لكم لا ترجون لله وقارا اي ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه لا تخافون مقامه تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون الله يقارى فلأن رجلا جاهدا جاهدا سأل نوحا ولماذا نرجو وقار الله رجع نوحا الى اسباب الربوبيه لان الربوبيه تدل على الهجى قال الله تعالى يا ايها إيه الناس اعبدوا ربكم ليه ليه, رب؟ ليه, رب؟ ليه ربك؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض جراسا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرجوا به من الثمرات رزقا لكم فلا تدعله الله ينداما وانتم تعلمون فالدليل على الاولويه بس دا دائما اما خلق السماوات والارض وانزل هنا السماء يان فاخرج فاندت به حدائق ذات بهدق ما كان لكم ان تنبتوا شيئا بس الوجوديه والاولويه إلههم مع الله هذه الالهيه اما الوجود المضطر اذا دعاه ويكف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الههم مع الله ثم ومن اياتها تقوم السماء والارض بامرهم ثم اذا دعاكم دعوه من الأرض إذا أنتم يستدل الله عز وجل بآيات آياتنا في الآفاق. وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ايات الفلك ايات الانعام ايات البحار ايات الليل والنهار الشمس والقمر كله ايات وفي انفسكم افلا تبسون فبعدما قال ما لكم لا ترجون لله يقارى تحدث عن ايات الجنس البشري وتحدث عن ايات السماوات والارض فقال وقد خلقكم اطوارا اي طورا بعد طور حالا بعد حال من كي يكون الى علقة الى غضغة مخلقة وغير مخلقة ثم الى عظام ثم كساما العظام لحمة ثم انشأناه خلقا اخر دي اسمها اطوار الخلق وارهو ان تدخلوا على موقع اليوتيوب وتدوروا على اي فيلم بيتحدث عن خلق الجنين في وطن أمه صوفة طرى وعدلة من البلال النهاية يتمظروا إلى عظمة الناس تمرجت على كيف مدع الخلق كيف مدع الإنسان من مدفة حقيرة من مهين مهين الرائحة مهين الشكل ثم يخرج جنين كامل بقلب بسمع ببصر بيدين بقدمين بأصابع بكذا بكذا وفي داخله جهاز بسهول عن فلترة المياه ويقول يقين عن فلترة الهواء وهو الرئتان عن الطعام المعدة عن مسألة القلب المسهول عن الدماء غير غير مسألة الإحساس الحد للبغض والمشاعر الأصابع لا لا لا مسألة, مسألة سهلة جدا قال وقد خلقكم أطواره ثم انتقل بعد ذلك من ايات الجنس دشر الى ايات السماوات الارض فقال عز من قائل هلم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انتداقة الاسم مش هشرحها لاننا شرحتها في سورة الملك فارجع البصرة هل ترى من فطور ثم ارجع البصرة كالركين ينقلل اليك البصر خاصيا هو حسين لا يكون تفكرين يعني هلم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انتداقة وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا رأى الطبري لسنة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال إن الشمس والقمر يجواهما إلى السماوات وأقفلهما إلى الأرض يعني نحن عندنا الشمس لها وجه ووجه أو لها وجه وقفا وجوها وجه الشمس ناحية السماوات والقمر وجهه ناحية السماوات وقفاه او دبره. ودبر الشمس ناحية الارض ثم قرأ قوله تعالى وجعل القمر فيهن اواء وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجع ثم انتقل بعد ذلك الى الجنس الاسف والله والله زعل لكم الارض بساطة معزبا بعدما انتهى الجنس البسطة عاد على خلق السنوات ثم عاد على خلق الارض قال والله انبتكم من الارض نباتة كما قال عز وجل منها خلقناكم وفيفا نعيدكم ومنها نخرج بمطارة اخرى مسألة حلق ادم ثم يعيدكم فيها حال الموت ويخرجكم اخراجا حال البعث والله جعل لكم الارض مدسطه نهايسا تستطيعون ان تقيموا عليها العمارات والمصانع والبيوت والابنيه الشاهقه والمباني العاليه وما كان لكم ان تفعلوا ذلك الا اذا مهدت الارض الا اذا بسطها الله عز وجل بسطا والله جعل لكم الارض بصاط من فوائد جعل الله في الارض بصاط اتخاذ الطرق اتخاذ الطرق نحن لا نقوم بعمل نصير داخل الجلل ولكن لما كانت الارض ممهدة موسطة قال بتسلكوا منها سبلا في تاج. الصديق وانا في مكة ان الى المدينة ومن المدينة للحايل ومن الحايل للدمام ومن الدمام لتبوك ومن تبوك لجدة ومن جدة للطائف ومن الطائف للرياض ومن الرياض للحويه والحويه الحوية نشارف للباحة. من البحار من بحر نجران في مصر أقطع نصير من القاهرة إلى الأسكندرية ومن الأسكندرية إلى أسواء ومن أسواء إلى صعيد ومن صعيد إلى سيناء ومن سيناء الى البحر الأحمر من البحر الأحمر إلى الأردن إلى فلسطين من فلسطين إلى لبنان من لبنان إلى سوريا إلى العراق وهكذا وهكذا كل هذا بحسب أن الله عز وجل جعلنا الأرض ساق. وَكُلُّ منها هَنِيّ سُلْطَانٌ كُلِّهِدِ لا هُنا أنتهى الموضوع انتهى الموضوع سما أنتهى الدعاء والجمع وكيف كان يده وفي أي وقت يده وبأي شيء كان يده وظل التي استدل بها على الله عز وجل وعلى وجودك وعكفي والتباع ريشوريس وعلى الجزاء المترتب على الطاعة في الدنيا والآخرة ان شاء الله يوم الحين القادم نخطم هذه الصورة بداية من قول نوح عليه السلام رب انهم عصابين واتبعوا من لم يزوده ماله وولده الا خسارة وكيف أن الله عز وجل أهلكهم عن بكرة عبيث بما ذكره الله عز وجل في سوره في بيت افتحيني بهذا القدر اقول قولي هذا لاستغفل الله لي ولكم وصلى الله على نبينا وعلى وسلم وعلى نبينا الحمام وعلى عياله صحيح وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته